Book 2 The Vete in the Veda set 99 Can it 2? HALة الإضافة HALة <حالة> الإضافة MATSKA MAYA PRIATELYETSA قطه صديقتي قطه صديقتي بيرس مايغا كلب صديقي كلب صديقي ألعاب أطفالي ألعاب أطفالي تو <تصفيق> هذا معطف زميلي هذا معطف زميلي تو <تصفيق> ي هذه سياره زميلتي هذه سياره زميلتي تو مائي سوديلاولتسو هذا شغل زميلي هذا شغل زميلي غومب زر القميص قد انقطع زر القميص قد انقطع <تصفيق> كليوچا Miftah ulkaraj <tipanjali> je mafkud. Miftah ulkaraj je mafkud. Šefov računalnik je pokvarjen. Kompeuter Elmudir je muta'atil. <tipanjali> Kompeuter ulmudir je so starši tega dekleta? من هم والدا البنت؟ من هم والدا كيف أصل إلى منزل والديها؟ كيف اصل الى منزل والديها؟ هيشه ستوي نا كونكو اوليتسه المنزل يقع في آخر الشارع المنزل يقع في اخر الشارع kako se imenuje glavno mesto švicer ma smo Mahua onwenul kitab Mahua inwen el kitab Kako se imenujejo sosedovi otroci Mahia Esmau Aulediljiran Mahia Esma Aulediljiran Gdaj so šolske počitnice otrok? متى تكون عطله مدارس الأطفال؟ متى تكون عطله مدارس الاطفال بدايه سو جو تيغا زراونيكا ما هي اوقات عمل الطبيب ما هي اوقات عمل الطبيب اب كاتيريخ اوره يي تا موزي متى يفتح المتحف؟ متى يفتح المتحف؟